مر الدجال على هذا المكان مر على هذه البيوت هل فتن به اهلها هل اضطر الرجل ان يربط اهله لاجل الا يتبع الدجال مر على هذه الاشجار ساح في الارض لبث في الارض أربعين يوما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 إذا أمرها هل تطيعه؟ إذا نظر إلى السماء ثم أمرها هل تطيعه؟ ماذا يدعي؟ يدعو الناس إلى ماذا؟ لماذا نوح عليه السلام يبعث إلى قومه فيحذرهم؟ من اتباع المسيح الدجال يبعث شعيب إلى قومه قبل أن يفارقهم يحذرهم من المسيح الدجال يبعث صالح إلى قومه قبل أن يفارقهم يحذرهم من المسيح الدجال يوسف يحذر قومه المسيح الدجال صالح يحذر قومه المسيح الدجال ما من نبي إلا وقد حذر قومه من المسيح الدجال من رحمته وخوفه ووجله عليهم يحذرهم منه ما هي فتنة المسيح الدجال؟ كيف مر على هذه الدنيا قبل أن تخرب؟ ما هو تأثير المسيح الدجال؟ في الأشجار هل تطيع لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يبقى ذات ظل كل الأشجار تكون كما نرى خاوية على عروشها قد قتلها الجد ويبست فلا يبقى ذات ظل ينبت منها لحم او يشبع منها بطن لماذا لماذا سمي بالدجال ما هو الدجل الفتن التي تقع على الناس متنوعه منها فتن في الاموال يعطي الله تعالى الانسان مالا ثم يأمره ان يخرج الزكاه هو محبوب اليه ومع ذلك يأمره ان يخرج منه ان يعطيه لشخص ما تعبك تعبه ولا نصبك نصبه ولا سهر الليل وسافر لاجل ان يجمعه ومع ذلك اناول الفقير منه فتنه المال منها فتنه الولد ان من اموالكم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 ولست فيكم كل نفس دائقة الموت يعلم عليه الصلاة والسلام أنه بشر سيأتيه الموت لا محالة ويبقى الحي الذي لا يموت قال وإن يخرج ولست فيكم إن أنا مت قبل مجيء الدجال إي يخرج ولست فيكم فامرؤن حجيج نفسه كل واحد مسؤول عن نفسه انا لست موجودا يا اصحابي لأناقش عنكم واحاول لكن كل واحد منكم مسؤول عن نفسه ولان كل واحد منا مسؤول عن نفسه جئنا اليوم هنا نتكلم عن الدجال نبين ما هي صفاته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 لأنه يمسح الأرض يسير فيها يمسحها مسحاً فلا يدع شيئاً إلا مر عليه فسمي بالمسيح وقيل سمي بالمسيح الدجال كذاب غير صادق ولم يقل عليه الصلاه والسلام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 في الدروس في البرامج لا يسمعون صفاته لا يحذرون منه عندها يخرج عليهم الدجال فجاه واذا عامه الناس في جهل من الدجال الدجال يدعي انه رب العالمين يدعو الناس الى عبادته يقول عليه الصلاه والسلام إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور هو كامل الصفات ربنا جل وعلا أما الدجال فأعور مكتوب بين عينيه كفراء كفراء يقرأها كل مؤمن قارئ أو غير قال كل الناس من المؤمنين يقرؤون كفر ويرون عور عينه ويرون بقية الصفات فيعلمون أنه الدجال وأفحج الساقين مشوه الساقين جعد الشعر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 وكان في المدينة غلام اسمه صاف هو ابن صياد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك أنه هو الدجال من صفات كان يراها فيه أقبل صلى الله عليه وسلم هو ورهت من أصحابه معهم أبو بكر وعمر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 فقال عليه الصلاة والسلام أتؤمن أني رسول الله فرفع ابن صياد بصره إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت رسول الاميين فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال الدجال أتؤمن أني رسول الله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 كلمة الدخان فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين فالدجال يستعمل جنًا يحدثونه ابن صياد يحدثونه بما يقع فلم يستطع أن يستخرج له الجن ما في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل يخمن قال الدخ الدخ فقال عليه الصلاه والسلام اخسئ فلن تعدو قدرك يعني انت مخادع تستعمل الجن ولا ولازال عليه الصلاه والسلام يفكر انا هو الدجان فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فالاضرب عنقه هذا الغلام الذي عنده هذه الخزعبلات وهذا الجن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 وإن لم يكن هو فلا حاجة لك في قتله إذا كان ابن صياد ليس هو الدجال فلماذا تقتله وإي يكن ابن صياد هو الدجال فالذي سيقتله رجل آخر إنه عيسى بن مريم عليه السلام ثم أقبل صلى الله عليه وسلم في يوم الى جهه ابن صياد لعله ان يرى منه شيئا يدله هل هو الدجال ام لا فجعل صلى الله عليه واله وسلم يتخفى وراء النخل مقبلا عليه مختبئا يحاول ان يرى منه شيئا واذا ابن صياد قد اضطجع وله زمزمه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 متى يخرج الدجال حتى يدعى الناس ذكره على المنابر خرج عليه الصلاة والسلام فرأى أصحابه يتحدثون عن الدجال قال فيما تتحدثون قالوا نتحدث عن الدجال ذكرته لنا يا رسول الله حتى ظننا أنه في أطراف النخل يعني من كثرة ما تحدثنا عنه في خطبك وفي مجالسك وفي كل أحوالك يا رسول الله ظننا أن الدجال قد وصلنا أنه في أطراف النخل فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم في شيء أعظم من الدجال هل هناك فتنة أكبر من الدجال لأخاف عليكم منها أعظم من فتنة الحرب أعظم من الفتن في الأموال والأولاد غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجي دونكم إن خرج الدجال وأنا بينكم يا أصحابي فأنا أحاوره أنا أرده أنا أناقشه أنا أحميكم منه وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه كل واحد مسؤول عن نفسه يدافع عنها يحفظها يناظر يحاور يهرب يجادل يحمي فامرؤ حجيج نفسه الدجال ليس فيه خفاء ذكرنا صفاته أفحج الساقين أعور العين اليمنى أبيض جعد الشعر عظيم الخلقة عقيم لا يولد له في عهد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان غلام اسمه صافي ابن صياد شك النبي صلى الله عليه وسلم في انه هو الدجال فكان صلى الله عليه وسلم يحاول لقيه عليه الصلاه والسلام يوما فقال له ما ترى ما ترى ما الاشياء التي يخيل لك ما ترى فقال ارى عرشا على الماء قال عليه الصلاه والسلام ذاك عرش ابليس كانت الشياطين تلعب به وتعبث وتوحي إليه وان الشياطين ليحون الى اوليائهم يجادلوكم قال ارى عرشا على الماء فقال عليه الصلاه والسلام ذاك عرش ابليس مات نبينا صلى الله عليه واله وسلم وفارق الدنيا الى الرفيق الاعلى وبقي ابن صياد يحار الصحابه الكرام فيه قال ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رجعنا مره من المدينه ومعنا ابن صياد قال وكنت اتخوفه من كثره ما يتكلم الناس عنه قال فجلست في أثناء السفر فأقبل ابن صياد ووضع متاعه عند متاعي وجاء وجلس معي قال فتخوفته ووددت والله لو قام عني فقلت له ضع متاعك تحت تلك الشجرة فإن الجو حار قال فقام وانا والله ما بي الا كراهيه ان يجالسني فقام وضع متاعه تحت شجره ثم اقبل فجلس اليه ثم قام فراى غنما فقام بعس اليها قام باناء فحلب له ثم جاء الي وقال اشرب قال فقلت له ان الجو حار وان اللبن حار لا اريد ان اشرب قال ووالله وما بي الا اني كرهت ان اشرب من يده من كثره ما يقول الناس عنه انه هو الدجى قال فجلس ثم قال يا ابا سعيد لقد هممت ان اعلق حبلا في شجره ثم أربط طرفه في حلقي فأختنق من كثرة ما يتكلم الناس في يا أبا سعيد اوليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الدجال لا يولد له وأنا قد خلفت ولدي في المدينة يا أبا سعيد أو أوليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة وها أنا مقبل من مكة وماض إلى المدينة يا أبا سعيد قال وجعل يشكو إلي ما يجده من كلام الناس فيه أنت الدجال أنت الدجال لا يجالسونه يخافون منه يستوحشون من الخلوة به يقول انما ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطبق عليه الدجال عقيم وها أنا يولد لي وهو لا يدخل مكة ولا المدينة وهو أنا قد جئت من مكة وماض إلى المدينة قال أبو سعيد فنظرت إليه فرحمته وكت أن أصدقه يعني أنه إنسان بريء الناس قد ظلموه قال ثم قال لي يا أبا سعيد لكني أعرف موضع الدجال قال فلما قال ذلك قلت أعوذ بالله منك ثم أخذت متاعي وقمت عنه ابن صياد رآه ابن عمر يوما. في طريق من طرقات المدينة وإذا ابن صياد قد أصيبت عينه بإصابة وأصيب بالعور فقال له ابن عمر ما جرى على عينك أنت صرت أعور ما جرى على عينك فقال ابن صياد والله لو شاء الله لخلق عيني في طرف صوتك يعني يستهزئ بابن عمر كأنه يقول مالك شغل هذه عيني أم عينك مالك شغل لو شاء الله لجعلها بدل ما تكون في وجهي تكون في طرف صوتك لو شاء الله لجعل عيني في طرف صوتك فغضب ابن عمر ورفع صوت صوت صوته وضرب الدجال فثار الدج فوضرب ابن صياد فثار ابن صياد وغضب فدخل ابن عمر على أخته حفصة فأخبرها وحفصة هي زوجة سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام وحليلة وتحفظ احاديثه واخباره فحدثها وأخبرها بأنه رأى الدجال في عينه إصابة وأنه قال له كذا وأن ابن عمر رفع صوته عليه وغضب ابن صياد فقالت له حفصة فلما أثرته لماذا تثيره لماذا تغضبه لماذا تغضب ابن صياد وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن الدجال يخرج بسبب غضبه يغضبها لم يكن الدجال مخفيا خبره عند رسول الله عليه الصلاه والسلام كان يخبر اصحابه بصفاته كان يحذرهم منه لاجل ان يكون حاله باديا واضحا فلا يشتبه على احد قال انه اعور وان ربكم ليس باعور إنه جعد الشعر، أفحج الساقين، عقيم لا يولد له، أبيض هجان، صفات يعرفها كل إنسان، وخص الله تعالى المؤمنين بأن يقراوا بين عيني الدجال ك ف ر واي كفر اعظم من ان يدعي بشر انه رب العالمين تميم الداري راى الدجال قالت فاطمه بن تقيس رضي الله تعالى عنها جعل منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاه جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة قالت فاجتمع الناس فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رق المنبر قال أما إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة أنا ما جمعتكم لرغبة لأجل أن أوزع عليكم شيئا مرغوبا إليكم من مال أو متاع ولا جمعتكم لرهبة لأن عدو نازل فأريدكم أن تقاتلوه لكن تميماً الداري حدثني بحديث وافق ما كنت أخبرتكم به من خبر الدجال حدثني تميماً أنه خرج في الجاهلية وكان نصرانيا فأسلم خرج في الجاهلية في سفينة مع ثلاثين رجلا من لخم فماج بهم البحر حتى بلغوا مغرب الشمس ورسوا إلى جزيرة وقد ماج بهم البحر شهرا كاملا رست بهم السفينة فجلسوا في طرفها مستوحشين ثم نزلوا فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرى ما قبولها من دبورها من كثرة شعرها فلما رأوها فزعوا قالوا لها من أنت قالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواء قال ففزعنا منها لما ذكرت رجلا وخشينا أنها شيطان والدير هو بيت بعيد مهجور عن البنيان قال فمضينا حتى دخلنا الدير دخلنا البيت وإذا رجل كأعظم ما أنت راء من الرجال واشده تقييدا قد جمعت يداه الى عنقه وقد قيد بالحديد من قدميه الى ركبتيه قال ففزعنا قلنا له ما خبرك قال قد قدرتم على خبري يعني ساخبركم عن خبري لكن اخبروني من انتم يعجب كيف وصلتم الى هذه الجزيره من انتم قال نحن قوم من العرب ثلاثون رجلا من لخم وجذام ركبنا سفينه فماجت بنا شهرا في البحر حتى رسونا الى جزيرتكم فلقيتنا دابه اهلب كثيره الشعر لا يدرى قبلها من دبرها قلنا من أنت قالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسه قالت امضوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فجئنا إليك قال إني مخبركم عن خبري فأخبروني عن نخلي بيسان قالوا عن أي حاله تستخبر قال ألا يزال ينبت يثمر؟ قالوا نعم قال أما إنه يوشك أن لا يثمر أخبروني عن بحيرة طبرية قالوا عن أي حالها تستخبر قال فيها ما قالوا نعم قال أما إنه يوشك أن يجف ماءها أخبرون عن عيني زغر هل يشرب أهلها منها وهل يزرعون من مائها؟ قالوا نعم وعين زغر هي عين قريبة من البحر الميت جفت وذهبت قالوا نعم لا يزال أهلها يشربون منها وينبتون زرعهم من مائها قال أما إنها يوشك أن تجف اخبروني عن نبي الاميين هل ظهر قالوا نعم قال هل صدقه الناس قالوا نعم صدقوه ومنهم من كذبه قال اما انه خير لهم ان يصدقوه ثم قال لهم وهو مقيد اليدين والقدمين قال انا الدجال واني يوشك ان يؤذن لي فاخرج فاسيح في الارض يمينا وشمالا فآت الأرض كلها إلا مكة والمدينة فإنهما محرمتان علي على كل باب من أبوابها ملك صلتا بيده السيف صلتا يردني عنها ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مخصرته. وجعل صلوات ربي وسلامه عليه يضرب بها, يضرب بها يضرب بها يضرب بها يضرب بها على المنبر ويقول صلى الله عليه وسلم هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة لا يدخلها الدجال هذه طيبة لا يدخلها الدجال ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الدجال أما إنه في بحر الشام ما هو لا بل في بحر اليمن ما هو لا بل هو من قبل المشرق بل هو من قبل المشرق بل هو من قبل المشرق بل هو من قبل المشرق, من قبل المشرق جعل يؤكدها صلى الله عليه وسلم ومخسرته في يده يضرب بها من بره المدينة شرفها الله وطهرها من فتنة المسيح الدجال يقف الدجال على أبوابها فلا يستطيع أن يدخلها يأتي من قبل جبل أحد ثم ينظر الدجال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا قصر أحمد هذا القصر الأبيض هذا قصر أحمد واليوم اذا نظرنا الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضاء نجده كالقصر الابيض بين حره سوداء قال هذا قصر احمد هذا قصر احمد فلا يستطيع ان يلج المدينه كلما اقبل ليدخل الى اهلها ليدعوهم إلى عبادته ليفتنهم في دينهم يقوم أمامه ملك بيده السيف صلتا يرده عنها فلا يستطيع أن يدخل المدينه فحق لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يضرب بمخسرته الأرض ويقول هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبه لا يدخل المدينه ولا يقربها ولا يدخل الدجال الى مكه هو له خبر عجيب لا يزال يحتاج ان نذكر منه شيئا سأمر الدجال خافيا على الناس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفاته، وحذر من اتباع فتنته بل بين صلى الله عليه وآله وسلم شكله، حتى إذا رآه الإنسان علم أن هذا هو المسيح الدجال، مكتوب بين عينيه كفرا. يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ حتى المؤمن الأمي الذي ما قرأ كتابا ولا خط بقلم ولا دخل مدرسة ولا جلس في درس علم ما يعرف القراءة ولا الكتابه أمي مع ذلك إذا رأى الدجال قرأ بين عينيه كفارا جعد الشعر أعور وإن ربكم ليس بأعور ما من نبي بعثه الله إلا أنذر أمته المسيح الدجال ثم قال صلى الله عليه وسلم وإني محدثكم حديثاً ما حدثه نبي من الأنبياء لقومه نوح أنذر قومه ولم يخبرهم بهذا الخبر صالح انذر قومه لكنه ما اخبرهم بهذا الخبر شعيب انذر قومه الدجال لكنه ما اخبرهم بهذا الخبر يوسف يعقوب ابراهيم اسماعيل اسحاق انذروا اقوامهم من الدجال لكنهم ما اخبروهم بهذا الخبر قال بأبيه هو وامي عليه الصلاه والسلام ما من نبي إلا أنذر قومه المسيح الدجال وإني محدثكم بحديث ما حدثه نبي قبلي إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور المسيح الدجال يظهر في آخر الزمان يمر على بيوت الناس يمر عليهم في أراضيهم في مجالسهم يمر عليهم وهم في بساتينهم مر على هذه الديار التي نراها لكنها أصبحت بعده خرابا يزعم المسيح الدجال أنه رب العالمين وإن ربنا ليس بأعوى يدعو الناس إلى عبادته واتباعه فما فتنة الدجال كيف يفتن الناس كيف يجذبهم إلى تصديقه قال عليه الصلاة والسلام يخرج الدجال في خفة من الدين وقلة من العلم خفة من الدين ليس هناك ثقل للدين عند الناس ليس هناك حجم وهيبه للدين في خفة من الدين تساهلوا بصلاتهم الاقتصاد تساهلوا بالربا، تساهلوا بحجاب النساء تساهلوا بالاختلاط تساهلوا بظهور أمور الشرك في خفة من الدين وقلة من العلم على هذه المجموعة من الناس يخرج الدجال بفتنته قله من العلم ليس عندهم علم بالعقيده بالفقه بالتفسير بالحديث ما عندهم علم اساس حتى بصفات الدجال فان الناس اذا تركوا ذكر الدجال على المنابر خرج الدجال عليه ما يتذاكر الناس الدجال اصلا وبالتالي ليس عندهم معلومات تتعلق به وقال عليه الصلاة والسلام عمران بيت المقدس خراب المدينة أو قال خير خراب يثرب يثرب التي كانت مساجدها مليئة بالمصلين المدينة التي نراها يتزاحم الناس في طرقاتها في مسجدها في مساكنها وفنادقها وبيوتها يأتي عليها زمان تطوف فيها السباع والكلاب ليس في شوارعها أحد ابدا عمران بيت المقدس يعمر الأقصى فلسطين إذا فتحها المسلمون وعادت إليهم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمه ملحمه هي المعركه الكبرى بين المسلمين والنصارى وخروج الملحمه خروج الدجال بعدما تقع المعركة بين المسلمين والنصارى ويأتي النصارى تحت ثمانين راية تحت كل راية اثنى عشر ألفا بعدها يخرج الدجال وقال عليه الصلاة والسلام تصطلحون أنتم والروم صلحا تاما فتغزون عدوا من ورائكم فتغلبون فتغلبون وتغنمون يكون في غناء وغلب لجيش هو تحالف بين المسلمين والنصارى قال فاذا غلبتم غلب هذا التحالف ذلك العدو الذي من ورائنا من ورائنا من يكون من ورائنا يعني من شرق المدينة من يكون قال فتغلبون وتغنمون قال فيرفع رجل من الروم الصليب ويصرخ غلب الصليب غلب الصليب غلب الصليب فينطلق عليه رجل من المسلمين ويأخذ الصليب ويكسره ويقول كذبت بل الله غلب لينصركم ينصركم الله فلا غالب لكم بل الله غلب قال فتنطلق عصابة على هذا المسلم فيقتلونه وينطلق عصابة من المؤمنين فيقاتلونه فيتواعدون للملحمه للقتال العظيم الذي ياتي فيه النصارى تحت ثمانين رايه ربما هم ثمانين دوله او ثمانين جيشا فيقتتلون مع المسلمين ينتصر المسلمون وبعدها يخرج الدجال قال عليه الصلاه والسلام وخروج الملحمه وقوع الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال وقال عليه الصلاة والسلام ينزل الروم في الأعماق أو قال بدابق يعني في شمال سوريا يأتي الروم من أوروبا فلا يزالون يسيرون جنوبا مقبلين على بلاد المسلمين بلاد العرب يأتي الروم حتى ينزلوا في مرج دابق في شمال سوريا قال فتخرج عليهم عصابة من المدينة أو قال جيش من المدينة يعني من مدينة دمشق هم خيار أهل الأرض يومئذ قال فيلتقون فينهزم ثلث يعني من جيش المؤمنين لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم خير الشهداء عند الله ويفتح الله على ثلث قال فيفتحون القسطنطينية ينطلقون شمالا فيفتحون القسطنطينية قال فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بشجر الزيتون لم يقل قد علقوا أسلحتهم لا إنما قال قد علقوا سيوفهم دلالة على أن الناس سيعودون إلى الأسلحة القديمة سيف وخنجر ورمح وسهم وخيل وبغال وإبل قال فبينما هم كذلك قد علقوا سيوفهم يقتسمون الغنائم إذ صاح صائح فيهم ألا إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم الدجال خرج إلى أهلكم قال فيرجعون وذلك باطل يعني الخبر غير صحيح فإذا, استف... فإذا وصلوا دمشق بعدها يخرج عليهم الدجال له فتنه عظيمة أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الدجال يخرج من قبل المشرق قال إنه خارج خلّه ما بين الشام والعراق الأردن وسوريا لها حدود مع العراق إنه يخرج في هذه المنطقة خله ما بين الشام والعراق هل سيخرج الدجال من حدود الأردن مع العراق في شمالها أم في جنوبها أم سيخرج في حدود سوريا مع العراق إنه خارج من قبل المشرق يخرج خلة ما بين الشام والعراق يسيح الدجال في الأرض فلا يدع منها موضعا إلا دخله إلا مكة والمدينة مقدار لبثه في الأرض أربعون يوماً يمر فيها على كل شيء لو لقيت أهل هذا البيت لحدثوك انهم سمعوا به او مر بهم ترى هل اتبعوه ام هربوا بين يديه ام وقعوا في فتنته مر بهذه الاشجار مر بهذه المواضع لو نطقت لحدثتك بخبره يلبثوا في الأرض أربعين يوما لكن ليست كأيامنا يوم طويل كسنة طوله طول سنة تلاثمائة وخمسة وستون يوما تجعل يوما واحدا بدل ما تطلع الشمس ثم تغرب بعد 12 ساعة أو 8 ساعات فإنها في هذا اليوم من أيام الدجال تطلع الشمس ثم تكون بطيئة جدا في سيرها فلا تقطع شيئا قليلا في وقت قليل كلا وإنما لا تكاد تسير ويمضي عليها 24 ساعة وهي تسير. ثم 24 ساعة وهي تسير ثم 24 ساعة وهي تسير لم تصل إلى حد الزوال لم تصل إلى منتصف النهار بعد فتحتاج الشمس حتى تصل من مشرقها إلى مغربها إلى 365 يوما أضرب 24 ساعة بثلاثمائة وخمسة وستين قال الصحابة يا رسول الله فهذا اليوم الذي كسنه أيك فيه صلاة يوم واحد ما أعظمهم في اهتمامهم بصلاتهم وتعظيمهم لها وتعلق قلوبهم بها ما قالوا يا رسول الله كيف يكون لون الشمس وما هو حال الأرض وكم عدد الساعات وهل هو حر أم برد كلا وإنما سألوا عما أهمهم كانوا جالسين يستمعون إلى سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يستمعون إليه بكلهم وكأن أجسادهم قد انقلبت كلها اذانا تصغي قالوا يا رسول الله اليوم الذي ستكون ما بين مطلع الشمس إلى مغربها 365 يوما سنة كاملة أيك فينا فيه صلاة يوم واحد يعني نصلي الظهر ثم ننتظر أربعة أشهر أو خمسة أشهر ثم نصلي العصر فقال عليه الصلاة والسلام لا لا اقدروا له قدره اقدروا له قدره بمعنى تحينوا وتوقعوا متى يكون اذان الظهر ووقت الظهر فصلوا اذا مضى وقت يسير وظننتم انه جاء وقت الظهر الاصلي في الايام العاديه فصلوا وحسبك بالصحابه عظمه وجلاله أن قلوبهم تعلقت بصلاتهم وإنها لكبيرة إلا على الخاشع إذا رأيت الرجل متعلقا بالصلاة فعلم أن الله يحبه قال عليه الصلاة والسلام عن الدجال إنه يلبث في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة هذه ثلاثة أيام طوال طيب وبقية الأربعين يا رسول الله مثل ماذا؟ قال وبقية أيامه كأيامكم اليوم الأول يوم كسنة واليوم الثاني كشهر طوله واليوم الثالث كجمعة يعني كأسبوع بدل ما يكون اليوم الثالث أربعة وعشرون يوما لا اضرب هذه الأربع وعشرين في سبعة طيب وبقية الأيام بقي سبعة وثلاثون يوما قال وبقية أيامه كأيامكم يعيث في الأرض يمينا وشمالا يدخل كل الأرض يمر على مدنها يمر على بواديها، يمر على جزرها، على جبالها، على وديانها، لا يضع شبرا من لا يدع شبرا من الأرض إلا ساحف فوقه ومسحه. يدعوهم إلى عبادتها. قبل الدجال، قبل أن يظهر الدجال، قال عليه الصلاة والسلام. مخبرا لنا أنه تمر على الناس ثلاث سنين عجاف في السنة الأولى يأمر الله الأرض فتمسك ثلث نباتها ويأمر الله السماء فتمسك ثلث قطرها يعني صاحب الأرض بدل ما ينبت تنبت له أرضه في كل سنة مئة من مئة كيلو من القمح أو الشعير في تلك السنة يأمر الله الثلث فتمسكه الأرض فلا يخرج إلا مئتان قال عليه الصلاة والسلام ثم في السنة التي بعدها يأمر الله الأرض فتمسك ثلثي نباتها ويأمر السماء فتمسك ثلثي قطرها ثم في السنة الثالثة يأمر الله الأرض فتمسك نباتها كلها ويأمر السماء فتمسك قطرها كلها فلا يبقى دابة إلا هلكت ولا يبقى ذات ظل إلا هلكت ترى الأشجار بعدما كانت خضراء حسنة لها ظل وارف ترعى فيها الطير والدواب وربما أكل منها الناس ثماراً أو استفاد من ورقها تراها قاحله لا ترى إلا أغصانا يابسا قال عليه الصلاة والسلام فلا يبقى ذات ظل إلا هلكت هذا قبل خروج الدجال قال الصحابة يا رسول الله فما يعيش الناس كيف الناس يعيشون مدام ما, ما في ورق شجر ما في ثمر ما في دواب فما يعيش الناس قال التهليل والتكبير والتسبيح المؤمن بكثرة ذكره لله يعطيه الله تعالى قوة في بدنه تتحمل يخرج الدجال من جهة المشرق على الناس فلا يزال يدعوهم إلى عبادته منهم من يفتن به ومنهم من يواجهه ومنهم من يفر منه ومنهم من يجتمع لحربه ومنهم من يطعنه بحربته من كثرة ما حدثهم عن الدجال صلوات ربي وسلامه عليه صاروا يتحدثون عنه في مجالسهم يتناقشون عن حاله ما هي الفتن التي تكون معه كيف يكون اتباع الناس له ما هي الأسباب التي تعصم الناس من اتباعه وفتنته حتى تحاوروا يوما في مسجده المبارك صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام وإذا هم جلوسٌ يتحاورون في أمر الدجال قال فيما تتحدثون؟ قالوا يا رسول الله نتحدث عن الدجال قد أكثرت علينا فيه بمعنى أنك حدثتنا وأنت على منبرك حدثتنا وأنت جالس في مسجدك حدثتنا ونحن نسير معك في غزواتنا وأسفارنا قد أكثرت علينا فيه يا رسول الله حتى ظلنا الدجال في أطراف النخل أنه اقترب من المدينة فقال صلى الله عليه وسلم غير الدجال أخوفني عليكم ان يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم اذا طلع الدجال وانا موجود بينكم يا صحابه انا المسؤول عن حواره عن مناقشته عن اسكاته وان يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه كل واحد مسؤول عن نفسه اذن لا بد ان نعرف من هو الدجال حتى نستطيع ان نحذر فتنته لان كل واحد منا حجيج نفسه لا بد ان نعرف ما هي فتنته ما هي صفاته لان كل واحد مسؤول عن انجاء نفسه من الدجال الدجال يدعي عددا من الدواعي من اولها واعظمها انه يدعي انه رب العالمين اتاه الله تعالى قدرات من السحر والتخيلات ما يفتن الناس بها حتى يتخيل بعض الجهل انه ربما يكون الله وبالتالي يتبعونه ويعبدونه يمر الدجال على الأرض الخريبة التي كان فيها سكان قبل عشرات أو مئات السنين فإذا نظر إلى الأرض الخريبة ورأى تهدم جدرانها وانبعاث الغبار من كل أنحائها ورأى أشجارها كيف يبست وكيف نسيها الناس وهجروها قال لها أخرجي كنوزك وإذا كل قطعة ذهب أو فضة قد دفنت في الأرض وإذا هي تتفجر من الأرض وتتبعه كنوزها كعياسيب النحل كأنها مجموعة نحل تجري وراءه والناس ينظرون ويلتفت إلى الناس ويقول الست بربكم ها هي الأرض يتبعني ما فيها من كنوز يمر على القوم فيدعوهم إلى عبادته فيكذبون ويردون عليه قوله ثم يمضي عنهم فيصبحون واذا دوابهم هلكا واذا الارض جرداء ليس فيها نبات ويمر على القوم فيدعوهم الى عبادته وتصديق فيصدقونه ثم يصبحون واذا ارضهم خضراء وتعود عليهم سارحتهم نعمهم التي كانت ترعى تعود إليهم في ذلك اليوم وهي أطول ما كانت ذراء وأسبغه ضروعا وأمده خواصر يعني شعرها قد طال والضروع التي يكون فيها اللبن قد كبرت حتى امتلأت من اللبن وأمده خواصر وإذا هي ظاهر عليها الشبع طيعه الجمادات وتتبعه ذهب الله يؤثر في الحيوانات معه يقول ونار قال عليه يقول والسلام ان الله بما مع الدجال منه يقول الله تعالى لك ان عليه يقول والسلام بمعلومات عن يقول الدجال, الدجال نفسه لا يعرفها يقول عليه ان والسلام يقول لك بما مع الدجال منه معه جنة ونار فناره جنة يراها الناس كأنما هي نار تشتعل وهي في الحقيقة باردة سلاما ومعه جنة يراها الناس خضراء وارفة وهي نار تشتعل عذابا قال علي الصلاة والسلام فمن أدركه منكم فليأتي الذي يراه نارا وليغمض عينيه وليطقطق وليشرب فانه ماء بارد انه ماء بارد واخبر صلى الله عليه وسلم ان الدجال يتبعه في ام من الناس اول من يمر بهم الدجال يهود اصفهان واصفهان مدينه اليوم في ايران تقع في جنوب طهران عاصمة إيران بمساثة ثلاثمائة وأربعين كيلومتر يسكنها ما بين خمسة وعشرين إلى ثلاثين ألف من اليهود عندهم معابد يقومون بطقوسهم يلبسون الطيالس والطيالس هو خرقة يضعها اليهودي فوق رأسه وتنسدل على كتفيه إلى منتصفه يلبسها قساوسة وشيوخ اليهود المتعبدون يقول عليه الصلاة والسلام يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة يعني قد لبسوا لباس الاستقامة على الدين والتمسك به سبعون ألفا دليل أنهم هذا العدد اللي موجود في إيران الآن قرابة الثلاثين ألف هذا العدد سيزيد اما بنزوح من اليهود واما بدعوه غيرهم ليصبحوا يهودا يتبعون الدجال والدجال يصدق به اليهود ويعتبرونه هو المسيح المنتظر الذي سيملكون به الارض وفي التلمود والتوراه الى اليوم لا يزال مكتوبا من النصوص ما ينص عليه اليهود أن الدجال إذا جاء جعل لكل يهودي وهو المسيح المنتظر عندهم جعل لكل يهودي ألفين وثلاثمائة خادم وجعل له كذا وكذا من الاقطاعات وجعل له كذا وكذا من الأموال هذا هو حال الدجال وهذا هم أول أتباعه يمضي الدجال بين الناس يدعوهم إلى عبادته يتبعه أقوام من الجهله ممن لم يتعلموا ولم يبحثوا العلم يمر بهم الدجال فيدعوهم إلى عبادته وهم في بواديهم يقول عليه الصلاة والسلام يقول الدجال للاعرابي وهو الذي يسكن في صحراء ليس عنده علم ولا دراسة ولا تعلم يقول له أرأيت إن بعثت لك أمك وأباك أتصدقني لو بعثت أمك وأباك الذين ماتوا من سنين هل تصدقني أني أنا ربك فيقول نعم فيأمر الدجال الشياطين فيتمثلون له بصورة أمه وأبيه فينظر هذا الأعرابي إلى صورة أمه وإلى سورة أبيه واذا هما يخاطبانه بخطاب الاب والأم بكل حنان يقولان يا بني اتبعه إنه ربك إنه ربك فينظر الاعرابي إلى أمه وأبيه فيصدقهما ويتبع الدجال له فتنه عظيمه اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يعود الى بيته وياتي الى اهله الى بناته وزوجته ثم يوثقهن رباطا خوفا عليهن من ان يتبعن الدجال ويتبعه جمع كثير من الناس لذا كل الأنبياء حدثوا وحذروا أمامهم من اتباع الدجال ونبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه غير الدجال أخوفني عليكم هل يمكن أن أخاف عليكم من أعظم من الدجال يتبع الدجال أيضا قوم وجوههم كالمجان المطرقة المجن هو ما يمسكه المقاتل الترس الذي يحمل المقاتل السيف في يد ويمسك المجن في يد وهو كأنه غطاء للقدر الذي يوضع فيها الطعام لكنه بشكل آخر له مقبض وله قطعة حديد يمسكها المقاتل إذا ضرب بسيف اتقاه بهذا الترس المجن فيتبع الدجال أقوام وجوههم كالمجان المطرقة بمعنى أن وجوههم عريضه يتبعون الدجال وأخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن الدجال يلبث في الأرض أربعين يطوف في الناس فلا يدع مكانا إلا دخله الدجال مكة والمدينة يقف الدجال على أبوابها فلا يدخلها والملائكة على أبوابها بأيديهم السيوف لكن المدينة تنتفض فيخرج منها كل منافق وكافر يخرجون ليتبعوا الدجال لكن المدينة تنفي خبثها فإذا أقبل الدجال وقف على ابواب المدينه وقف على ارض سبخه وهي ارض يابسه والله ما اشبهها بهذه الارض ليس فيها نبات ليس فيها رطوبه ليس فيها زرع ارض مشققه وهي دون المدينه من وراء احد يقف الدجال ثم ينظر الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا هو ابيض فيقول هذا قصر احمد ولا يستطيع ان يدخلها فتنتفض المدينه فيخرج منها كل منافق وكافر يخرجون يمشون طواعية حتى يأتوا إلى الدجال ويتبعونه يمضي الدجال ثم يقبل شاب طالب علم رجل يقبل متوجها إلى الدجال فيلقاه مسلحة الدجال الحرس فيقولون له إلى أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الكذاب لأقتله فيقولون أو ما تؤمن بربنا؟ قال ما بربنا خفاء أنا أعرف صفات الله فأؤمن به أما أن أؤمن بالأعور الكذاب؟ لا والله فيسل أحدهم السيف عليه ليقتله فيقول له آخر لا تفعل اليس قد امركم ربكم الا تقتلوا احدا دونه فيقولون بلى فياخذون هذا الشاب ويمضون به الى الدجال واذا الدجال جالس بين اتباعه الذين صدقوه فيقول له الدجال اوى ما تؤمن بي فيقول انت المسيح الكذاب فيقبل اليه الدجال ليقتله يقبل شاب يعمد الى الدجال شاب مؤمن صالح رجل فيقبض عليه مسلحه الدجال الى اين تذهب قال اعمد الى هذا الكذاب لاقتله قالوا اوما تؤمن بربنا قال ما بربنا خفاء انا اؤمن بالله منذ ان ولدت لا أحتاج أن تسوقوني إلى أعور كذاب فأعبده من دون الله فيرفع أحدهم سيفه عليه فيقول له آخر لا تقتله أليس قد أمرنا ربنا ألا نقتل أحدا دونه فيعيد سيفه في غمده ويسوقونه إلى الدجال فإذا رآه الدجال والدجال بين مسلحته معه سبعون الفا من اليهود عليهم الطيالسه فهو مسيحهم المنتظر الذي يملكون به الارض ويقتلون به الامم ومعه جموع من النساء والاطفال والرجال والشباب فيقول له الدجال اوى ما تؤمن بي قال انت المسيح الاعور الكذاب فيقول الدجال لمن حوله إن قتلته ثم أحييته أتؤمنون بي؟ قالوا نعم فيأمر به الدجال وينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى قدميه فيقطعه جزلتين قيل يضربه بالسيف وقيل في روايه انه ينشر بالمنشار ثم اذا ضرب وقطع طارت كل جزله كل جزء رميه الغرض كانما اخذت حجرا ورميته ربما جاوزك باربعين مترا مئه متر فتكون قطعه يمينا وقطعه يسارا والدم يسير والناس ينظرون الى قطعتيه ثم يمشي الدجال بينهما وهو أعور أفحج القدمين أفحج الساقين له شعر جعد قبيح المنظر يمشي الدجال بينهما بعين عوراء وعين ممسوحة ثم يلتفت إليه ويقول قم فتجتمع الجزلتان ويستقر واقفاً فيقول له الدجال أآمنت بي؟ فيقول والله ما ازددت بك إلا يقيناً أنت المسيح الكذاب فيأخذ الدجال سكيناً ليذبحه والدجال إنسان عادي طوله كطول البشر وحجمه كحجم البشر فيمسكه الدجال يتعارك معه ليذبحه بالسكين فيجعل الله ما بين ترقوه الشاب ما بين أسفل عنقه طوال رقبته يجعله الله نحاسا فيمر الدجال السكين فلا تذبح النحاس فيأخذه الدجال ويرميه فيما يدعي أنه ناره وإذا هو جنته والشاب يساق إلى تلك الجنة التي هي في صورة نار ويلتفت الشاب ويقول للناس أيها الناس لا تصدقوه والله لا يستطيع أن يفعل هذا بأحد غيره وذلك أن الله أقدره على شخص واحد فقط فلو قطع غيره وأراد أن يحييه لم استطاع ذلك أبدا إنها الفتنة التي حذر بها جميع الأنبياء أقوامه ما من نبي الا حذر امته المسيح الدجال إنها الفتنة بالأعور الكذاب إنه الرجل الذي يدعي أنه رب العالمين يأمر الأرض الخربة يقول لها أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها من جوفها تتبعه كيعاسيب النحل مجموعات تجري وراءه إنه الذي يأتي إلى الأعرابي يقول له أرأيت إن بعثت لك أمك وأباء ان بعثتهما وقد مات اتؤمن بي يقول نعم نعم فيامر الشياطين فتتمثل له بصوره امه وابيه فيراهما بعينه تقول امه وابوه يا بني اتبعه فانه ربك اتباعه متعددون فيهم اليهود فيهم الجهلة فيهم قوم وجوههم كالمجان المطرقة كالترس الذي طرق بالجلود، الذي يمسكه المقاتل في القتال يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيحاوره ويقول له هذا الرجل أنت المسيح الكذاب فيقطعه نصفين ثم يأمره فيقوم حيا لكنه أعور كذاب وإن ربنا ليس بأعور فالله كامل الصفات عظيم الأسماء وسبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى أما الدجال فأفحج الساقين أعور العين اليمنى كذاب معه خزع بلات وسحر كيف يستطيع المرء أن يتقي الدجال؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرن الناس من الدجال في الجبال قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ العرب ما جرت عادتهم أن يسكنوا في الجبال إنما يسكنون في السهول عندهم غنمهم عندهم زرعهم أما أن يسكن في جبل فما جرت عادته بذلك فقال عليه الصلاة والسلام لأم شريك العرب يومئذ قليل خلاص كل الناس تمدنوا ما يوجد أعراب في البوادي العرب يومئذ قليل وقال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فيتبعه مما يرى معه ليست شجاعة أن يأتي الإنسان ويقول أنا ساسكت الدجال أنا سأحاوره لا فلينأ عنه سمعت به خرج في طرف المدينة أخرج وفر إلى الطرف الآخر ابتعد عنه من سمع بالدجال فلينأ عنه فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه مؤمن فيتبعه مما يرى معه يعني من الفتن وقال عليه الصلاة والسلام فمن ابتلي بنار بنار الدجال إذا قيل له آمن به فلم يؤمن فجر إلى ما يسميه الدجال نارا وهي نهر بماء بارد لكنه يراه نارا قال فليستغث فمن ابتلي بناره فليستغث بالله فليستغث بالله ليقول يا الله يا الله يا الله يا الله فليستغث بالله من اتقاء فتنة الدجال أن نستعيذ بالله منه إذا انتهى الإنسان من صلاته وبلغ آخر تشهده فليقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وقال عليه الصلاه والسلام من لقي الدجال فليقرأ عليه فواتح سوره الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن ما فيه أبدا ويُنذر الذين قالوا تخذ الله ولدا ما لهم به من علم يقرأ عليه فواتح سورة الكهف أول عشر آيات أو يقرأ الكهف كاملة فإن الله تعالى يعصم الإنسان بذلك في أوائل سورة الكهف ذكر للفتية الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى الذين قذف الله في قلوبهم الإيمان فعصمهم من الفتن قومهم يعبدون الأصنام يتقربون إلى الأوثان وهم معصومون من الفتن فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف نعم إن القرآن عصمه من لقي الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ومما يعصم من الدجال دعاء الله تعالى فاللهم عصمنا من الدجال اللهم إنا نعوذ بك من فتره الدجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال ودجله يا رب العالمين اللهم املا قلوبنا ايمانا حتى لا يؤثر فينا الدجال يا رب العالمين يظل الدجال يفتن الناس يضيق على من لا يؤمن به ربما مر بالقوم وقد صارت أرضهم خضراء حسنا فإذا تركهم صارت جدباء لا تكاد أن ترى فيها خضراء أبدا من الذي يقتل الدجال؟ كيف تنتهي فتنته؟ وهو يسرع في الأرض قال عليه الصلاة والسلام لما سئل يا رسول الله كيف اسراعه في الأرض بهذه الفتن؟ ويظل أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم يا رسول الله كيف إسراعه في الأرض فقال عليه الصلاة والسلام كالغيث استدبرته الريح كالغيوم المنبدة بالماء وقد جاءت وراءها ريح تدفعها قال كالغيث استدبرته الريح يفر الناس من الدجال ويلجؤون إلى الجبال ويلجأ عصابة من المؤمنين فيهم محمد ابن عبد الله الحسني العلوي وهو المهدي الذي تكلمنا عنه فيما سبق. الذي يكون قائد المؤمنين لكنهم لا يستطيعون مواجهة الدجال مع حرسة وجنده. يمضي المؤمنون حتى ينزلوا في جبل الطور في فرسطين ويحبسون في هذا الجبل ويقبل الدجال وينزل في أصل الجبل يحاول أن يصعد إليهم أحد ليقتلهم فيضيق عليهم الأمر ويشتد عليهم فلا يستطيعون نزولاً ولا بقاء في مكانهم ويقل عندهم الطعام حتى لا يكاد يجد أحدهم ما يبقيه حياً والدجال في أصل الجبل معه سبعون الفا من اليهود باسلحتهم معه اتباعه ممن غشوا بما يدعو اليه فيظل المؤمنون في كربه لا يستطيعون تخلصا وتمضي كل ليله وهم يتحيرون هل ننزل نقاتل عددنا اقل من عددا وقوتنا أضعف من قوة لكن إلى متى نظل على هذا الحال ثم في ليلة من الليالي يقرر المؤمنون ومعهم محمد بن عبد الله الحسني العلوي المهدي يقررون أن ينزلوا لقتاله إما أن ننتصر عليه وإما أن يفر منا وإما أن يقتلنا جميعاً فبينما هم على ذلك يتشاورون إذ قرروا القتال بعد صلاة الفجر فيؤذن أحدهم لصلاة الفجر وقد لأبل وقد لبسوا لأمة حربهم وجهزوا سيوفهم الموت والنصر. ثم اقيمت الصلاة وهم يعدون أنفاس حياته يعدون الدقائق لمواجهة عظيمة مع الدجال فلما اقيمت الصلاة القى الله عليهم ظلمة ظلمة شديدة إن كان عندهم سراج انطفأ، إن كان عندهم أدنى ضوء ذهب ضوء حتى إن أحدهم يخرج يده فما يستطيع أن يراه لا يرى أحدهم الآخر ولا يرى بعضهم بعضا حتى يده لا يستطيع أن يراها فبينما هم على ذلك في ظلمة شديدة لم يستطيعوا حتى أن يصفوا للصلاه إذ أنزل الله تعالى عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام إنها فتنة عظيمة أن يظل الدجال في أسفل الجبل والمؤمنون في اعلاه لا يملكون من أمرهم شيئا فلما أجمعوا على قتاله بعد صلاة الفجر ألقى الله عليهم ظلمة شديده ثم لما انقشعت الظلمة وإذا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قد انشقت له أبواب السماء ونزل واضعا كفيه على أجنحة ملكين عليه مهرودتان قطعتان من قماش مصبغتان بورس وزعفران وهو نبت طيب الرائحه يصبغ به له شعر أملس كأنما خرج من ديماس كأنما خرج من حمام كأنما اغتسل وخرج إذا طأطأ رأسه تحدر منه كمثل الجمان قطرات من الماء كأنها لؤلؤ ينزل الدجال ينزل عيسى بن مريم عليه السلام والدجال نازل في اسفل الجبل ليقتل المؤمنين ينزل عيسى عليه السلام على هؤلاء المؤمنين ينزل على المناره البيضاء شرقيه دمشق وياتي هؤلاء المؤمنين فاذا ذهبت الظلمه راو واذا عليه لامه الحرب متجهز القتال فيقول أنا عيسى بن مريم فيقول له قائد المؤمنين تقدم يا روح الله صل بنا فيقول لا بل بعضكم لبعض إمام أنت تصلي بنا يقول عليه الصلاة والسلام ومنا يعني من أمتي من يصلي عيسى بن مريم وراءه فيصلي هذا المؤمن بهم وعيسى بن مريم مع المؤمومين فإذا انتهى جعل عيسى بن مريم يمسح على وجوه هؤلاء المؤمنين يمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة يحدثهم بدرجاتهم في الجنة وحق لهم ذلك إذا ابتعدوا عن فتنة الدجال وكانوا مؤمنين صالحين تحملوا فراق أهلهم وأولادهم وظلوا في أعلى جبل لم يغرهم الدجال بمال ولا ذهب ولا نساء ولا متعة ظلوا متمسكين بالتوحيد ما أجمل تلك اللحظات بالله صلى الله أن يعصمنا من الدجال. ما أجملها من لمسات أن يمسح عيسى بن مريم على وجهك وأنت قد اشتقت إلى أهلك وولدك شق عليك الأمر، وإذا عيسى ابن مريم يمسح وجهك ويحدثك ليس أنك من أهل الجنة لا، بل يحدثك بدرجتك في الجنة. ثم يقول عيسى ابن مريم للمؤمنين: إني أخيركم بين ثلاث. بين ان يبعث الله على الدجال وجنده جندا من عنده فيهلكونه وبين ان يخسف الله بالدجال وجنده الارض وبين ان يخرجكم الله اليهم بسلاحكم ويكف سلاحهم عنكم هم لا يستطيعون ان يضربوكم بالسلاح وأنتم تضربونه أي هذا أحب إليكم فيقول المؤمنون بل والله الثالثة أشفى لصدورنا فيدعو عيسى ابن مريم ربه ويخرجون قال عليه الصلاة والسلام فإنك لترى اليهودية العظيم ترعد يده بالسيف لا يستطيع أن يقاتل فيقتلهم المؤمنون وإذا رأى الدجال عيسى ابن مريم وقف واخذ يسيح يذوب كما يذوب الملح في الماء يتصبب عرقا وينتفض كانما يذوب فيقبل اليه عيسى بن مريم بحربته ويطعنه ثم يرفع الحربه واذا هي تقطر دما من دم الدجاء ثم يظل عيسى بن مريم مع المؤمنين أربعين سنة في أهنئي وأطيب العيش